فحطّم علينا قول ربنا إن لذائقون فأهويناكم إن كنا خاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذالك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جا بالحق وصدّف المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.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 للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون 123-وعندهم قاصرات الطرفعين 124-كأنهن بيض مكنون 125-فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا تراضوا وعذار من أإننا لمدينون فلها الألتم مضلعون فلها الألتم مضلعون فاطلع فرأه في سواي الجحيم قالت الله إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلا نِعْمَ لَمَّتُ رَبِّ لَكُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزل أم شجرة الزقون